Quemal ienzer ienzer beesten scherder, milde, hoe we bescheren de ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا تخذ الله ولدا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 als ik op de achtergrond, in de niet geloven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 يَأْتُوا إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وهيئ لنا رَبَّنَا آتِنَا من لدنك dat is ik En ik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 بهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها Lenn'n n'adhoua min dunih i la hl. L'adh'l pnlna het is niet voldoende om te zeggen dat omdat zij niet aan en niet من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت Ta'qri'dhu hum zaatashimali fi fagwat minhu. ذلك min من ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت Samen met وَكَذَلِكَ regering, لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قائل مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ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 Falja, bur, aïe, huh, azka, praham, إنهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا ook we ze een voorbeeld, zodat en إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتظروا تخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب وَيَقُولُونَ zijn وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ jaar geleden aan het begin van maar de toekomstige Waar de in in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 قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر ما لهم من ولا في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 والغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا والثير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 Bis het schrap wasaat, mertfqa. Inna diegenen die aanbidden en de أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خض. من سندس وإستبرق متكئين فيها على الْأَرَائِكِ نعم الثواب وحسنة مرتفقا وَأَبْرِبْ لهم مَثَلَ الرجلين جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِهِمْ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتَتْ أُكُلَهَا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكبر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أظن أَن تَبِيدَ هذه أَبَدًا Wama, we moeten nu aan de slag gaan, قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة Lokker En ik wil ook een beetje een beetje rabbi. Fi ahada wa l'au la iz dakal ta jannatak kultama sha'allahu la kuhata illa billah in terani ana akal min كما كمالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء en jullie zullen zien dat de heer van de heilige dagen, de أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلبك bij hem, en فيها, hij Hij we gaan ervan uit dat de En Dunya kmaa, in anzelnaa hou min al-Samai, al-Ard, faakhtila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 we moeten de toekomst van de WAYAQULUNA YA WAILATANA MA LI HADZA WA WAJADU Waar ik niet dat het zo is dat ik niet dat Vanaf het begin van de rit. Ik ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا Waja, u maya, u maya, u maya, u maya,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 we gaan niet verder met dezelfde dingen. Yatiahum sunnatul awwalin aw yatiahumul azabu qubula Wama nursilul mursaleena illa mubashshireen wa mundhireen wij jaden degenen die kafen bij de leugen, om En zij Bijvoorbeeld in de vrije وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة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 en dat is ook een van de belangrijkste vragen. Ik heb al van Sachrati, forni, nesiet ul haut. Wat een zani, ho, en la, schijnt aan. Techad sebielo fi il bachr ijaba. ذلك ma kuna nabgifa vojda min ibadina teina hurmatam min ilma tabiuk ala antu tarushda. معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا ك أمر قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه فَإِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جئت شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لن تَنْصُرَ Tutig Amaya me, Kala tu zei: "Laat tu niet wat ik Palaka إذا لقيا غلاما فقتل قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرَى قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا Ta' iza' ata' Ahla' komu jatinistokama Ahla' fa' abau' a' ij u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 بئك بتاويل لما لم تستطع عليه صبرا اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك وَكَانَ وراءهم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا waarom de gulaaf? want hij was een en we احبوما خيرا منه زكاه واقرب رحما واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من رب.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 Inna, mekkanaluhu fi al-ardi wa ataina min kulli shayin sababan, fa atba sababa. Ta, ذا, beleg, m'غ, rib, sch,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 Verlogen we ons in سائل اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك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 meer dan 50 procent van het jaar is <SessIS> het in de jaren 50 procent THA IDHA SAWA BAYNA AS-SADFAINI QALAM FAKHU HATTA IDHA JA'ALAHU NARA QALATUUNI UFRIZ 'ALAYHI QATRA Femas taugوا en يظهروه وكان وعد رب حق، وتركنا بعضهم يوما إذ يموج في بعض ونفخ في الصور، فجمعناهم جمعا. Fijamna hum jamawarzna jahan, na ma yuma idil li al Zekkri, en kaneen niet te horen. Afhassen degenen die أعتدنا جهنم للكافرين نزولا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. Sterker nog, dan zal ik het begin van de dag beginnen. Ik فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا وت... اتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر روم داد لكلمات ربي لانفدا البحر قبل ان تنفد كلمات ربي لانفدا البحر قبل ان تنفد كلمات ربي B. We. L. Na. B. M. L. H. En. انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أَحَدًا.